إن الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون النبي النبي غير حق وهم يقتلون الذين لا يحضرون في القسم المنذر سبشوا يعداهم الذين قلنا انتروا في الدنيا والاخره وهؤلاء من أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالنَّصْرِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إلى كتاب اللَّهَ كِتَابًا لَّهُ وَبَيْنَهُم قُلُوبٌ يَتَوَلَّاهَا وَهُمْ مُنْكِرُونَ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا تُنقَرُونَ لَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَرَأَىٰ فِيهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ما تسبك وهم لا يضمنون وإذا أمم هات الملك تبتل منك من تشاء وتنصر منك من تشاء يالك الخير إنك على كل شيء طبيب ترجو الليل في النهار وترجو النهار في الليل وتخرج من الميت وتخرجو الميت من الحي وترزق منك شار بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أمين ما يفعلن كفلا من الله كل شيء إلا أن تتقوا من تقار وتحذروا الله نفسه وإلا الله هو صير قل إن تقربوا في صلوبكم أو تربوا يعلم الله ويعلمك في السماوات وما في الأرض والله شيء قدير. يون تجد كل نفس ما عملت من خير لمحضرات وما عملت من سنوره التوطن وأن بينها وبينه أبدا بعيدا فيحذركم الله نفسه والله رعور بالعباد وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رحيم قل أفير الله والرسول فإن توجه وإن الله لا يحب كافرين إلا الله اصطفى آدم روح وآل وآل عبران على العالمين ذريتهم ضعوا من ضعوا وضعوا سميع عليم إن قالت برأة عبران رب مني نذرت لك ما في بطني محررا ونقلت مني إن كانت السميع عليم فلما وضعت رَبِّ إِنِّي وَطَعْتُ هَا أُنْفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَنْ سَتَّكْرُكَ الْمُنْفًا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَةً وَإِنِّي أُعِيدُ هَا بِكَ وَنُفِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّهِيمٌ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ بعد وَأَمَّتَهَا لَبَادًا حَسَنًا وَكَ كشرك ليحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال ربي ان ما يكون من ظلامه. وقال بلغا ينكبر وامراته عاقب. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي جعلني آية. قال آية ثلاثة أيام إلا رمزا فأقل ربك كثيرا وسفح من عشي وأهله جاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفأك وطهرك واستطرك على نساء العالمين يا مريم قل لي لربك واستدي والتعين ذلك من أمر من بها وما كن وما كونت لديهم إذ يرحون أقلامهم أهلهم يدفل مريم وما كونت لديهم إذ يختصون إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة جميع مسلوب المسيحة يسابن مريم وجيناهم في الدنيا والآخرة قَالَ رَبِّ أَنَّى يُؤْمِنُونَ وَلَوۡ أَنۡ نَّزَّلۡنَا عَلَيۡهِمۡ مَلَكٗا وَكَلَّمَهُ ٱللَّهُ كَأَنَّهُمۡ خِلَٰوَةٌ فَيُؤۡمِنُونَ ۚ فَمَا كَانَ لَهُمۡ مِنۡ حَاجِزٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَأَنزَلْنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ إلي يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حركم عليكم وجدتكم بآية للربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سواق <تصفيق> مستقيم فلما أحس عسى منه الكفر قال من لا نطلع عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عسى عند الله كبخ لآدم خرقه من ترابه ثم کانای براه نمویل يا أهل الكتاب الذين تنصون الحق بالعدل وتكون الحق وأنتم على من تشركون بالباطل أهل الكتاب أمنوا آمنوا وكفوا آخر وكفوا وكفوا آخر من الذين مؤمنون على الذين آمن وجزاهم رحمة وقفو قفو آسرة ولعلهم يرجعون ولا تؤمن إلّا من تجادلهم قل إن الله ذو لّه أيّتَأحد من ملّ ما قبل بيد الله فيه من يشاء والله أسمع عليم يختص برحمته من يشاء والله ضد رب العظيم ومن أهل إلى من إن تأمنوا بذن وعليه إليه ومن من إن تأمنوا بذن ألا يؤديه إليه, إليه إلا ما دمش عليه طال ذلك بأن من طال ليس علينا في القرآن سبيل ويقولون على الله كذبا وهم يعانون بلى من أغفى بعهده أتقا فإن الله يحفظه التقيم إن الذين يشترون بعهد الله وعيبانه ثمرا قليلا أولا كلا خلاقا في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينقر إليهم يوم القيامة ولا يسكين وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِقًا يَلْمُونَ أَزْمَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَلَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ الكفر بعدين أنهم مسلمون، وإخرَ اللهم ثق النبين لما ديتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون. قال أقرّتم وأخرّتم على ذلك إسرى. قالوا أقرّنا. قال فشروا وأنا معكم من الشاملين. فمن تولى بعد ذلك فمولا مَا كَانَ لِمُسْلِمٍ أَن يَرْجِعَ عَنْ إِسْلَامِهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي مِنَ الخاسرين كيف يأنذون قومًا قد آمنوا وكشيد أن الرسول حق وجاء أمر والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم غضب الله والملائكة والناس الأجمعين. قال اپنی اینا رو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 اللهم اهدنا الى صراطك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله شفاء عفرة من النار فانقذ منها فلا إنك يبين الله لكم على قلوبكم